الذين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستوفرين بالاسحاء اشفانين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستوفرين بالاسحاء شهد الله انه لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الليل مطائما بالكسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبع فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم وقل فإِن أَسلَُ فَقَتَدَ فسلَ فَق تدَ وَإِن تَ فَإَِّ مَا عَلَكَبَلار وَإِن تَ فَ نبكَبَلار والله بَصير بِلعباد وَلههُ بَصون <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَخْتَلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ